توَّ فَإِ مَالَمَا خُمِلَ وَلَكُم مَا حُِْتُم وَإِن تُطحُهُ تَهتَدُ وَماَا عَلَ الرسُول إَِّبَلغُ مُب وَعددَ اللهَّهُ الذيينَ آمَنوا مِنكُم وَمِل الصَّالِحَاتِلَ يَسَْخْلِ فََّهُم في الأرض لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اضْطُلُوا لَهُ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شيئا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 تَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُمْ آياتاتِهِ واللَّهُ عَليمٌ حَكِيم وَالْقَوَعيد مِن النِسَ إَِّاتِ لاَا يَرْْرجُونَ نكاح فَلَْسَ عَلَيْهِ النَّ جُنااح فَلَْسَ عَلَيهِ نَّ جُناح أَ يَضَعنَثِيَابَهَُّ غَيرَ مُتَبَرّجَاتٍ بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ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 بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يبين الله لكم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 أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه